مرحبا إخواني و ا خ و ا ت ي في الله ص د ق ك م الله ربنا يحفظكم يا رب سمعني طيب ربنا يبارك فيكم ويحفظكم جزاك م الله خيرا جزاك م الله خيراً. الحمد لله و ك ف ا وصلات وسلاما على أبا لي الذين اصطفى اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله و ر ي د ك كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والأخرين والملائكة اليوم الدين ا م ا بعدرونا خ و ا ن ي الله كنا في اجتماع من المغرب و ص ح ك ا ن ا ق و ل ه ا ك ل يعني بس وكان اجتماع ب ر ض ه يعني يعني فضلوا منة الله ا خ و ا ن ن ا فريق المعهد القرآن ي الدعوي سواء بقى المدير دكتور محمد رفعت ا و ا خ و ا ن ي بقى اللي معايا ب فضلوا منة الله اللي ا ن ت م يعني بتلتقيوهم و في السكشن ا ا س ب و ع ي ا ً دور محمد جودة و ا ب و ح ا ف ص ودكتور محمد رفعت ودكتور مصعب يعني ربنا يبارك في الجميع ويحفظهم يعني. محمد رفعة توبوا الله الرحمن م ع ه ش وش ت و ب محمد رفعة ا ن ا قلتله في مرتين شكلي بحب زيادة يعني المقصود في الله إحنا فلنا إيشنا في ا م و ر ا ل م ع ه د القرآن الدعوي ا ت ن ا ق ش ن ا في ا م و ر التكاشن والتفاؤل ن ر ج ا نركز على مسألة ا ن التكاشن تبقى بتركز على ا ن ك ل ك م ت ذ ك ر و الكلام اللي ا ح ن ا بنقوله في المحاضرات واكتشاف المواهب من ا ل ن و ا ب خ من الناس اللي ب ت ج ت ا د و ب ت ذ ك ر كذلك ا ل ا خ و ة المتعثر أو ا ل ا خ و ا ت المتعثرات لو ا ن ت مش عارف تذكري لو ا ن ت عندك مشكلة لو ا ن ت عندك وسواس ر ي ا ء مخليك مش عارف تذكري لو ا ن ت عندك مشكلة م ث ل ا في ضعف العزيم ا ل ق ع د على المكتب لو ا ن ت عندك أي مشكلة تتعلق بطلب العلم ن شاء الله ب ذ ن ل ه ا خ و ا ن ك م هيكونوا م ع ك ا روكوا كل مرة بقيمة طلب العلم بإذن سبحانه تعالى ه ي ذ ك ر و ك و ا كل مرة بنوايا في طلب العلم بإذن الله و هيكونوا م ع ك و في حل مشا شكل كبحيتني ودل ه ن أ خ ه سورة عبس النهاردة ودل ا ن شاء الله نبدأ بسورة في صورة عبس النهاردة من ا خ ط ر المفاهيم مفهوم قيمة الأخ قيمة الأخت يعني ا ي ه عارفين اللي يقولك الحصانة البرلمانية دي حصانة بقى ربانية ن ز ل ه من فوس مع سنوات من ا ج ل تعريف كل الدعاة وكل المربين وكل المعلمين يعني ا ي ه قيمة الأخ ونقيمة الأخت س و ر ة عبس هتخلينا نرفع رأسنا يا جماعة والله الله صورة عباس هتخلينا هتخلي كل أخ و كل ا خ ت يعرف إمتهم عند ربنا قد د ي هناخد الوقت أخ مسكين جدا فقير ا ع م ى اسمه ابن ا م مكتوم بالتعبير ب ا ل م ص ط ل ح ا ت بتاعتنا بقى اسمه ابن ا م مكتوم سيدي. جبريل نزل عشان ثلاث مرات جبريل نزل عشان هذا الصحابي فقط ثلاث مرات يعني هناخد الوقت ولكن يعني ا ن شاء الله سكش م ت ع ا ل ت س ي ر هيبقى فيها برضو يعني فتحة أفق ليك و ع ن ا ايه يعني دكتور محمد ودكتور مصاب هيبذئم م ث ل ا يجيبوا ايتين م ث ل ا ا و ثلاثة معينين بجانب بقى الشرح وكل حاجة و ي ب د ئ و ا يجيبولك تفسير كذا تفسير ثلاثة ا ر ب ع ة خمس تفسير و ي ب د ئ و ا يقرأوا لكم من التفسير ليه ا و ا د ي ك ي أ ع ط ي وريتهه طب وفي نفس الوقت ا د ي ك ي أفقك تفتح لما قرأت التفسير ده والتفسير ده والتفسير ده بحيث ا ن لو فيكوا جماعة إيه إيه اخوة و أخوات ف ع ل ا عندهم موهبة طلب العلم ي ب د و ق م يتفتح جدا، ه ت ب ق ى ا ع د ا د ت ف س ي ح ا ف و ق إن شاء الله بإذن الله، ولما ت ر ت ق و ا شويه، هيدخل في الموضوع تكليف ب ا ب ح ا ث في التفسير، ا ن ا ل ا ي ة الفلانية م ث ل ا مين يعمل بحث تفسيرها من أ ر ب ع خ م س تفسير، ا ل ا ي ة الفلانية مين تعمل بحث تفسيرها وهكذا بإذن الله زي ما ا ح ن ا مشينا ا ي في بحث ا الدعوة بالضبط. بالنسبة ل ا س ت ك ش ن الدعوية، اي اي يعني اتفقنا بجانب التركيز على ا ن ا ل كل لازم يكون مذكر كتاب العظيم متم، ويهضمه جدا بإذن الله. ت ع ط ا ل ة وتعطى ي الأولانية الجولات الدعوية وديها يمسكها دكتور محمد جودة معكم والحاجة الثانية اللي هي كلام الدعوة ا و تمتين كلا يعني تحصيل علم الدعوة ا و علم ا ل و ا ض وده يمسكه ا خ و ن ا بوحافظ ربنا يحفظه بالنسبة للجولات الدعوية هي بنظمها ي ه ا ن ا ن ت و ا هتتقابلوا ساعة هيكون دكتور محمد ب ج ا ز ل ك و موضوع واحد م ج ه ز ل ك م في مقطع أو مقطعين وبوست أو بوستين وتصميم أو تصميمين بس هو اللي مجهز ولي محضر وكلنا في ساعة صفر واحدة والمدة ساعة هننطلق بالمقطع اللي في عندنا له هننطلق بعلى كل السوشيال ميديا هننطلق بعلى الفيسبوك هننطلق على التايب كل الصفحات اللي تعرفها ل ص ح ب ا ت كل الصفحات اللي تعرفها لصحابك كل الجروبات اللي ن ت تعرفها الواتس كل اللي ا ن ت و تعرفو في السوشيال ميديا على السكايب على كل السوشيال ميديا و, و, و ن ش ك ل الناس هننزل بقى بالتشير زائد بالروابط بتاعة الغرفة الصوتية هيكون بعد الجولة دي ب س ا ع ة واحدة ب ا ل ظ ب ط هيكون درس لحد من الدعاء م ث ل ا ممكن يكون دكتور محمد ممكن يكون ا ل شيخ علي قاسم ممكن يكون دكتور عبد الرحمن الصو أي ا ي ا كان هو مين مش القضية هو مين القضية ا ن هي يكون في درس يتعلق بالموضوع بتاع الجولة ده ا و موضوع و ا م وخلاص. يبقى ا ذ ا ا ن ت و ا تعودوا ساعة مع بعض ك ل ك م يعني دكتور محمد ج و د ه يبقى م ع ا ك م في هذا ا ل ا م ر هو نفسه ب ي ش ي ر هو نفسه ب ي ق ا ت ل لمدة ساعة من ا ج ل تاي مثلاً ترك الصلاة هنختار مقطع وهنختار ب ص وهنختار تصميم وكله ق ا ع د ي ش ي ر وكله ق ا ع د ي ش ي ر شيء بقى طب ا ن ت بتقولي كذا طب ا ن ا المشكلة ي ه ا ا ن ا ن ا بقى محترم وما ب ص ل ي ش تقومي ترد ي و كل يشكل على طب لو حد منك م و ق ف ع ل ي ه حاجة خلاص في لينك بينك وبين د ك ت و ر محمد ف ي ا ل و ق ت د ه هتطل... هت... هت... هت... هتسألو السؤال ويرد على عليك ولايف بقى على طول أقول لها كذا أقول لها كذا ا ع م ل وكذا ا و ا خ د ي ن بلكم م ح ا ج ما ع ونشوف ن ت ي ج ج ج ه د ك م بعد ساعة في الدرس يبقى ده حاجة جديدة هتضاف ل ا ن المفروض رفع ا م ك ا ن ي ا ت ك م الدعوية ب ا ذ ن الله تعالى على ورث إ م ك ا ن ي ا ت ك م في فهم كتاب الله ب ا ذ ن الله المعهد هيبدأ يزيد شوية ولكن ا ح ن ا و ح ن ا نتكلم الوقت في الخطوة المستقبلية المعهد القرآني دعوة ده ا ح ن ا في س ن ة ا و ل ى في ا ح ن ا المفروض ا ن شاء الله قدمنا ا م ث ل ا ا ي ه ده كل ي ل ط ب كده ست سنين في يعني ا ح ن ا عايزين ف ع ل ا نسمح تنصح بين ال ربنا الله المستعان والاستمرار دين الاستمرار دين ربنا ي عنا ي ن يا رب و ن و ا ص ل ل آخر لحظة في أمرنا ب ذ ن ال ل ه الحاجة الثانية مدة كلام الدعوة بقى أو أو علم ا ل و ا ض هيبقى أبو حفص معكم ا هاي هاي عمل بقى هيحدد لكم درس مثلا يوسف أمراء العزيز هو اللي يحدده يوسف أمراء العزيز مثلا هيقول لكم كلكم تسمعوا أو ترو ق ت ف ر ي غ ه ب س ط و ى الله سمع ت طايب أفعل بكتير وتحضر منه جولة يعني ا تحضر و ا منه جولة يعني يا جماعة في ا خ و ة و ا خ و ا ت كتير ما ب ي ت ك ل م و ش في الدعوة الفردية ولا في الدعوة الميدانية ولا في الجولات ل ا ن ما عندهم ش ما بدأ يقولوها طب تعالوا بقى ا م ا نبدأ نشوف درس جاهز ودرس ش ب ا ب ي فعلي وفضله من التلافي نزل تزمن ت س م ب ه أ ب ق أحمد كده بإذن الله هبدأ ي بقى يقولك ا ي ه ا و يقولك ا ي ه حضر لي منه جولة يعني ا ي ه يقعد ع و... ن ي واتسمعي ه الكلام اللي تكتبي هو اللي ل م ن ت لو جات واحد قال تقولي تلتزمش فهما ا الكلام اللي خرجت في القلب، الكلام اللي لمس القلب، هتكتبوا الكلام ده مثلاً قولوا صفحة صفحتين م ث ل ا من الدرس ثلاثة م ث ل ا ا و أربعة أي مكان، و ه ت ب ع ث و ه ا على ال... ب ط ر ي ق ة التواصل ب ت ا ع ت ن ا زي ما ا ح ن ا ويبدأ يتناقش م ع ا ك م ا ن ت و ا حضرتوا ا ي ه ويبدأ يتناقش معكم ا ال... إيه يعني تجمعوا الكلام بقى مع بعض وتحولوه لجولة واحدة مع بعض بحيث ا ن ك م ت ب ق و ا ملينين ا يا جماعة، ا م ا تيجوا ت ك ل م ه ناس بوملينين بإذن الله سبحانه وتعالى دا يعني خطوة من خطوات التطوير، بال إن شاء الله خطوة التطوير الجميلة باب تعت ا ل و ا ش إن شاء الله بإذن الله حملة الكحة ر ياض إن شاء الله بإذن الله يعني غالباً أنا أعملها أول أ ج ا ز ا ن ص السنة ي ع ن ع م ل ه ا إن شاء الله بإذن الله بعد الرجوع من العمر بإذن الله اللي هي ب ق ى ف ي ه ا ترتيب جديد للورش و ت ر ص ي خ لمنهج الورش المهم جداً في هذه المرحلة الخطيرة طيب يا إخواني في اللمع ليش أنا خدت خمس دقايق في البداية وإخوانكم من يعني فريق المعهد القرآني الدعوي ا ح ن ا عادين مع بعض الآن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني وأنا ببصلكم هذا الدرس يعني و ه ذ ا متفقنا عليه وبإذن الله سبحانه وتعالى هيبقى بين اجتماعات دورية عشان نتابع ا ن ت و ا عملتوا ا ي ه بقى يعني عشان ا ع ر ف ا ن ت و ا عملتوا ا ي ه يعني الموضوع ا ن شاء الله مش ي بقى على قد متابعة امتحانك ودخلتوا الامتحان ولا لأ جبتو ا نتائج شكلها ا ي ه لا ا ح ن ا عايزين معانا فعلا ناس على قدر المسؤولية عايزين كتتبانوا م يا جماعة ف ذ ناس ل ل ه ب ح ا ن ه و ت ع ا ل ى عايزين يبقى في شغل م ن ت م ا ن يعني يعني أنت حس إن عندك مشكلة في الدعوة خلاص وماله ا ل ت ك ش ن وظفته ي ه اتكلم بقى اتكلم افتح قلبك ح ر ك ي ا بقى افتحي قلب د ع و ي ا افتح قلبك ع ل م ي ا يعني ا ل و ق ت ي مش بنتكلم عن افتح قلبك لمشاكل الشاب الغير ملتزم أو الشاب اللي عايز ي ط ل ق ا ع ل م له مش عارف ل ا ا ل و ق ت ي اللي عايز يطلب ل ع ل م ه مش عارف اللي عايزه تشتغل في الدعوة مش عارفة يبقى نبدأ نتكلم ا ن شاء الله في مشاكل ناس بدأت تتحرك في الواقع وتتحرك في طلب العلم بإذن الله س د ك م الله ركزوا معايا بقى في صورة عبس وطبعا اسم الصورة من ا و ل ه كده يعني حبس يعني سبحان الله العظيم تخليد ملمح وجه النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه واحد من الصحابة ربي يتخيلوا كده خواني أسماء الصور ب ي ب ق ى ل ه ا د لالات عظيمة ب ي ب ق ى ل ه ا د لالات عظيمة على الموضوع بتاعته ا تخليد وجه النبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه ا ح د الصحابة والصحابة ده ا ع م ى يعني بشفش ا النبي عليه الصلاة والسلام بشفش ا م ل ا م ح وجه النبي عليه الصلاة والسلام ولكن الموضوع ما ج م ش موضوع إ ن الموضوع بين بيقولنا في الصورة دي وجه الداعية مترقب ا ن ملامح وش الداعية مترقبه ا و ل م ا ي ج ي واحد ق ف ل ت وشك؟ فوشها ا ن ت حرة بتصي لازم بعد الصورة دي كله عارف عارفين عارف ا ن ت و ا عارفين ا ح ن ا عملين ز ا ي في الدوا عارفين لما شركة كبيرة تفتح وتجيب موظفة استقبال شيك و ظ ر ي ة ولطيفة و د ح و ك و ك د ه ت و م و ظ ف ة الاستقبال دي ويدوا مثلاً عشرة ل ا جنيه عشرة آ ل ف جنيه ليه لا هي ع ا ر ف عارفين قيمة ا ل و ظ ف ة دي يوم تدخل واحدة تقول لا لو سمحتي الموضوع الفلاني ا خ ب ر ه إيه تقوم بتوظف ا ل ش ا ل شركة تعمل ا ي ه تقوم رفضها على طول رفضها ليه إحنا مش جايبينكم ي د ي ن ك المرتب ده عشان تبوز فيوش الناس. دا إنتي شغله ا خدمة عن د ا ل ن ا س دين ا الناس, دي الناس دي تحب الشرك بسببك، ا ه و د ع و ظ ي ف ت ن ا يا جماعة ا ح ن ا خ د م ي ن في هذه الدعوة ا ن الناس تحب ا ل دعوة بسببنا لا نملك ا ن ا ح ن ا نتجهم في, ولو... في وجود الناس ربنا ل ك ا ن ا ح ن ا نأمرت من المائة وحداشر على وشوش نحن نتعامل مع الناس لا نملك إن إحنا نتنفسن على الناس زي سيدنا ا ب ر ا ه ي م في سورة مريم، ا ب و ي يقول له لا ا ر ج و منك، يقول له سلام عليك سأستغفر لك ربي، ا ب و ي يقول له يقول له يا أبتي يا ا ب ت ي يا ا ب ت ي منهج الرحمة ومنهج الاستيعاب للناس ا ل ى النهاية ا ح ن ا خدمين في ا ل ا خ ر بنقبض م ر ت ب ن ا من ربنا سبحانه وتعالى بنقبض بقى يعني يعني جنات الفردوس ا ل ا ع ل ى بإذن الله سبحانه وتعالى بهذا الصبر. يبقى اسم ا ل ص و ر ة ا خ و ا ن ن ا ي س ت ا ه ل وقفة خطيرة بيقول لك ا ن وجه الدعية ا مراقب ا ث ن ا ء د ع و ه و ا ن ت تعاملي مع الأخوات مع البنات و ا ن ت بتتعامل مع الشباب ويش شك م ت ر ا ئ ب و ش شك ملامح و ش شك مترايب يعني تعرفين م ا ربنا ألف صورة ا ل ا ح ز ا ب ك د ا و إ ز ا غ ة ا ل أ ف ص ا ر النهار أبيض ربنا مرائب حركات العين وبلغت القلوب الحناجر ربنا م ر ا ئ ب عدد نبضات قلبك ساعة الخطر عدات نبضات القلب يعني ا ن ت م و ت ظ ن و ن بالله ي ف ض و ن ا ربنا برأي خ و ا ط ر ك و خ و ا ط ر ك يعني يعني يعني ساعد إحنا ا ل و ق ت ي في التلاوة خ و ا ن ا والدين محتاج ناس ف ه م الدين صح بندرس تفسير لي ه عشان نفهم منهجنا من القرآن ي ب ق ى د ه ا ل ن ق ط و ا ل وإنه ي ا س م السورة ط ب ف ي ا س م ا ء تنا للسورة اه سورة عباس من ا س م ا ء ه ا سورة ابن ا م مكتوم الله ا ك ب ر ابن ا م مكتوم يعني في صحابي ا ت س م ى ب اسم ا س و ر ة اه دخلت ه من ي ا ب و بكر لا عمر لا ا م ا ل بن ابن أم مكتوم. صحابي ا ل ا ع م ا ل ب ا ن د ه و ر ا ح للناس في يوم الجمعة. الرسول الله ما ا ع رفش ا روح المسجد ل و ح د ي يا رسول الله س ا ع ا ل د ن ي ا ب ت ب ق ى ش ت ه ا وفي سبع ا في الطريق في حوش. يعني يعني يعني كنت راح ي من يومين كده ت د ب ر في مكان من ا ل ا م ا ك ن كده مكان خلوي. لقيت أ ع ل بطلع ا ب ي ج ر ي وفي نفس المكان ل ق ي ن تعبان قبل كده. وفي نفس المكان و ا ن ا ق ا ع د لقيت تعبان نزل ا من الشجرة. <تصفيق> يعني يعني. يعني من ظ ه ر ق ا ع د وفي نفس المكان ش ف ت كائن ك د ا بسموه حرباء تقريبا يعني يعني ل ه سم أو لون ع ذ ا ك ه ا خ و ا ن ن ا نعمل ا ي ه هو ت د ب ر في الخلق ك د ه هو ا ح ن ا عايزين نوصل لأماكن فيها قمة عليها لا كل الكائنات بقى يعني ف ا و ب يقوله رسول الله ا ل ط ر ي ق في كذا والدنيا و... وفي النهاية نزل جبريل لا عذره لا عذره لا في التخلف عن صلاة جماعة ليه دول الرجال اللي يشيلوا الدين في الأرض فلازم يكونوا متربيين تربية يعني أعلى م تكون يبقى اسم ن و م مكتوم يتحط على ص و ر ة ف ع ل ل ا والله ع م ى واصاب الهدف. ا ه و ده ا ل ع م ل لنشن و ا ن ش ن صح؟ ا ه و ده ا ل ع م ل اللي عرف ا ز ا وصل ل ر ب ن ا سبحانه طلاه ووفق؟ من أسماء الصورة صورة غير صورة عبس، صورة ا ن ه م مكتوم، صورة السفرة، صورة السفرة، السفرة زي ما نأخذ الوقت مش هما بس ال مش ه م بس الملائكة، السفرة دول ا ه ل القرآن في الأرض. يعني أنت ممكن تبقى من السفرة دول، ا ن ت ممكن تبقى من السفرة دول، السفرة جناة يا إما من ا ل إ ص ف ا ر اللي هو النور العظيم، يا إما من السفارة ال س ف ر ا ء الدين في الأرض اللي تحركوا عشان نص نصر الدين في الأرض، عشان كده هنشوف التربية هجيب إيه، التربية تخليك من السفرة كرام البر، التربية هي اللي هترفع أفقك للدرجة دي هو جيل النبي أما من جاءك يسعى وهو يخشى. ا ح ن ا ب ن ق ف عند المرحلة دي جاء كأثر ى ا ل أخي جل ن ا ض جد ولا نعزة تربى شيخ يلا خليك على ج ن ب بقى روح شوف نفسك ا ح ن ا نجيب الناس اللي بعدك إ ن م ا هنا الصورة بتقول إن بيخليك معده هنا بداية الشغل الحقيقي ا ن ت تعبت أقصى تعب عشان ا ل س م ر ة دي تطلع خليك معال حد ما يوصل لمرحلة السفر الكرام البرر يبقى الصورة بتعلمنا إزاي ا ن التربية دي ت هي عملية نقل الأخ من والأخت من مرحلة جاء كي يسعى وهو يخشى إلى م ر ح ل سفر كرام برة يبقى هي دي التربية التربية دي ب د ا ي ت ه ا ودي ن هي ومال ما قبلها عشان يخرج عشان يخرج نموذج جاء كيس عاوز يخشى إ و ة أو تن سرط النبأ والنزاعات ي ا ج م ا ع ة ا و ة أو تن سكفاح و ا ا ل د ع والعظيم اللي النبأ عليه صمم ل الله و س كفاحه ا في النبأ والنزاعات عشان في ا ل ا خ ر يخرج ثمرة جاء كيس عا كلمة عن اللي مش عاوز الذي هم فيه م خ تعلمون صورة نبغي الناب... مش عايز عم كبر تعلمنا عنه الشاب المربوش اللي مش عايز يلتزم صورة النزاعات كلمت مع مرحلة ال ا ي ه عاوز بس مش قادر ا اللي هو والنزاعات غرق ا ن ز ع ا ل د ن ي ا من ق ل و ب ك م والنشطات النشطة عشان تنشطوا في الطريق الله صورة النزاعات كلمت مع إيه... إيه... اللي عاوز بس مش قادر عشان كده الناس عاليسة صار صنف... ب ت ع م ل صورة النزاعات في ا ي ق ا ظ ا ل ص ح ا ب ا ل ق ي ا م الليل أم ل ا ن خلاص مضى قطار العمر أم ل ا ن كنت أمر ربنا في ا ي لحظة يبقى ص و ر ة ا ل ن ز ع ا ت عاوز بس مش قادر لأ أم بقى ا ل ص و ر ة كلها بتقول لي كومش ص و ر ة كلها بتقول لي كوم ص و ر ة عاوز ب س ب ا ي ا م ن ا د ف ع ا ي حاجة بس ا و ص ل ل ر ب ن ا ا ع م ل ا ي حاجة بس يدلني و عللي ى ا ل ي وصلني ل ر ب ن ا يبقى هم دول ا ل ت ا ث مرحلة ا ل ي ا ح هم و ل ه ا م ر ح ل ة الروشة ا ل ى مرحلة الشاب البعيد ص و ر ة نبأ بيتكلموا ت ع ك ا مرحلة الورشة عاوز بس مش قادر عاوز بس مش فاهم اللي جاي يقول يسألونك عن الساعة هي الساعة ا م ت ى يا عم فكر ا م ت ى عادت لا ا ي ه ي ب أ س صورة إن إذا عاد ا ل ع ا ز مش قادر ا ل ل ي ع ا و ز بس مش فاهم بنعدل ال م ص ا ر صورة إلى مرحلة الورشة صورة ا ل ع ب ث مرحلة سنقول التزام ا ل ل ي ا ح ن ا ب نتكلم فيها في ا ل مادة القرآن ي ده يا ل ل ي ه ي مرحلة عاوز بأي ث م ن ممكن يكون من الأعدين ل ق د ا م ا ل وقتي من ك م طالبات وطلبة عندهم امتحانات و ع ا ر ت على عادين يوصلوا ل ربنا ع ا ي ز ي ن يفهموا القرآن ممكن يكون من ك م واحدة الوقت ي عندها مسؤوليات في بيتها قد ا ي ه بس عايزه توصل ل ربنا عايزه توصل عايز يوصل لربنا ممكن يكون واحد عاد مع ك ل ق ت ي مشغول وشغل شغلان الصبح وشغل ش غ ل ا بالليل وطلع عني هو ولكن ا لعايز يوصل فصورة عبس ا ل ي ة عاوز ب ا ج ي ت م ا ل ي بداية التربية يبقى و ت ف ص ل ا عبس عن ن ب ق و ن ز ع ا ت عشان م و ذ ك جاء كي يسعى وهو يخشى يطلع يا شباب لازم جهد ا ب ق ة و ن ز ع ا ت ي ب ق ن أنتم عايزين ا ل ا خ و اللي على الفيسبوك اللي عادين ي ه ل و ا ت ه م والأخوات عايزينهم يرجعوا طلوب التربية تاني لازم جهد النبأ والنزعات عايزين الشاب اللي عاد على ا ل و ا والبنت اللي عاد الوقت على السكايب آه مع فلان ولا مع عايزينهم بيبقوا جاكس أو يخش عايزينهم يقول ن ب و ا ن ت و ا بالذات كلام ا ل ك ن ا من س م من سنين ده عايزين الكلام د ر ج ي لازم جهد النبأ والنزعات لازم نفهم ن الدين له تمن، لازم نفهم إن بداية الناس له تمن، لازم نفهم ن صورة عبث المدلل ا ف ض ي ع ة ه و خارج بعد مجهود كبير جدا من النبأ عليه سلام في النبأ ونزعت، فده ممكن يبقى ترابط الترابط صورة عبث مع ما قبله، وإحنا لو تفتكر وقولنا الجزء الثلاثين عشر موجات عشر موجات النبأ و ن ز ع ا ت عبث الموجة ا ل ا و ل ى يعني ا ح ن ا ا ن شاء الله لما خلص على سام ندخل في التكوير هلاقي التكوير و ا ل م ط ف ف ي ن والانفتار والانشقاق دي الموجة الثانية. و ا خ د ي ن بالكم هاي بعد كده هنقوم دخلين البروج والطارق و ا ل ع ل ى والغشيل الموج الثالث بعد كده هنقوم دخلين الفجر والبلد الموج الر... أربعه. بعد كده ش م س والليل والضحا والشرح الموجة الخامسة. بعد كده التين و ا ل ع ل ق و ا ل ق د ر و ا ل ب ي ن ة الموجة السادسة. بعد ك يعني إيه الموجات دي؟ ا ن شاء الله ممكن أق في مرة أقف معكوا وشرح لكم يعني إيه أوضية الموجات. يعني ا ن كل موجة أو كل جولة من هذه الصور بتشكل على مقام معين. يعني الجولة الأولى بتشكل في النهاية على إيه صفر كرامن برا. آه؟ بتشكل في في المرة الأولى على إيه؟ يبقى إ ذ ا كل جولة لا تشكلها وليها تسخنها وليها الحاجات اللي بتعلقها في النفس. وليها الشحن اللي بتستخدمه ا ح ن ا الوقت ي في الصورة الثالثة اللي هي ن ه الجولة ي ا ا ل ا و ل ى طيب ده ا ل ترابط بتاع موضوع صورة ع ب س ترابطها ما يبقى خدنا اسم الصورة خدنا ترابط الصورة مع ما قبلها اي اي من ترابط الصورة مع ما قبلها برضو غير ا ن ا ل م ن ه ج ي ة ما تنسوش الكلام ده كل ما ه ي ج ي ص ك ر ا ل م ن ه ج ي ة ذكركم في النبأ و ا ل ن ز ع ا ت ا ت ك ل م ن ا على ا ل م ن ه ج ي ة كتير جدا. الوقت ي في, في صورة ع ب س في صورة ع ب س ها هنتكلم على ا ل م ن ه ج ي تاني من ضمن الحاجات اللي فيها منهج ااا النصورة ع ب س جت بعد ا ل ن بقى ونزل ع ع ز ي م و ل ت ل ك م ا مش عاوز عاوز بس مش قادر ومش فاهم و ا ي ه عاوز بأي ث م ن يبقى في منهجية جماعة في الجزء الثلاثين لازم نتبينها لازم نتبين من ضمن المناهج ي ا في ص و ر ة ع ب س المناهج ي الخطيرة في ص و ر ة ع ب س وده هنحطه تبع الترابط الداخلي في الصورة ترابط الموضوع في الصورة إن النص الأول من الصورة بيتكلم عن إيه ع ب س و تولى إنجائه ا ل آ م ه وما يدريك تعرف منين أ ن ع ر ف منين, هتعرف منين أنا أعرف منين الستين سبعين أخ وأخت اللي عادين قدامه ودول أنا أعرف من ي ف ي ه م اللي بقى دعية أنا أعرف من ي ف ي ه م اللي هي بقى مجاهد أنا أعرف من ي ف ي ه م اللي هت ه ت و ل د ل ن ا صلاح الدين الأيوبي أنا أعرف من أعرف منين كل أخ محترم كل أخت محترمة ك ل ك م ل ي ك و ا ق ي م ة كلنا ل ن ا إيمة كلنا بإذن الله سبحانه و تعالى يجب ا ن اللي ب ي ت ع ا م ل مع ا ل ا خ و ة يجب ا ن ه يحترم كل ا ل ا خ و ة مش حاجة اسمه ا ا خ بسيط و ا خ ق ل ي ل و ا خ موهوب و ا خ مش موهوب و ا خ مش عارف ا ي ه ما فيش الكلام ده ا خ و ة كلها مهمة ما نعرفش مين ه ي ب ق ى ا ي ه ابن ا م مكتوم مات في القاضية استوت ل في فرقة القاضية ا ع م ى حامل ا ل ر ا ي ما تشهد ويا ح م ر ا ت الإسلام ابن أ م مكتوم كان النبي عليه الصلاة والسلام بيستخلفه على المدينة منورة أكتر واحد يمكن النبي عليه الصلاة والسلام يستخلفه على المدينة منورة يعني كان قائد يعني كان ن ا ب رئيس جمهورية كمان يعني ابن أ م مكتوم ذا كان يعني كان ينوب عن رئيس الدولة حينما يغيب رئيس الدولة في مهمة جهادية أو بعض الجهادي يعني ابن د ه طلع كتلة م ع ص ت ه جميل وطلع هو ا ل ل ي بيأذن سبحان الله والنبي ا د ل ه ا ل أ ذ ا ن بتاع ا ل ف ج ر ده أبيلال بيؤذن الأذن ا الأول اللي هو الأذن ا التنبيهي وابن أم مكتوم اللي بيؤذن أذن ا ا ل ف ج ر ال الأساسي. ا ذ ا ن الف ج ر الصادق ما إنه م مكتوم يعني الأم مكتوم ط ل ع صوته حلو وطلع شجاع و, و م ا ت شاهد وبيقاتل وحامل ا ل ر ا ي وطلع عنده م و ا ر ب ا د ا ر ي ة عالية لدرجة ا ن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعينه ا م ي ر على المدينة لما النبي بيخرج ا ي ه ده ا خ و ا ن ا يبقى يبقى ما تستألوش بحد ف ع ل ا هو ده اللي في يوم ا ل ا ي ا م النبي عليه الصلاة والسلام ودخل ا عليه النبي ظن ا ن ه جاي يعني ا ص ل ي ه ا قصة ا ي ه تعرفين قصة ص و ر ة عبد إيه عارفة لما يكون واحدة عايزة تجوز ت ولكن عندها أخ يعني ط ب ع ا هو البث البعيد بس يعني أنا عايزة ج ي ب ل ك م ا ل ح ر ج اللي ب ي ب ق ى في صدر ا ل د ع ي م أ ح ي ا ن ا البث البعيد ج د ا ومش م ن ط ب ق خالص بس أنا يعني أنا عايزة جبت ي نفسي ل ب ث ل ل ح ر ج ك د ه ل ي ب ع ي واحدة بنت عايزة تجوز ت و عندها أخ عنده مشكلة شوية مرض عقلي مشكلة الناس أهل البيت ده عايزين يخبو ه على ع رسان ف ه م ج ا ل ه ا عريس فهلا ه مش مصدقيني ه ا تجوز وعريس ا ت ج و ز ه ا بغير ما يعرف مشكلة ا خ و ه ا م ث ل ا ف فأم جايل عريس و ق ع د وجابوله البنت وقفلوا على ا خ و ه ا ا ل أ و ض بالمفتاح والتربس عشان ما يعرفش يجي للعريس عشان العريس ما يشوفوش فا يسيب الجوازة فالعريس ق ا ع د و ل ب ن ت عجبته وبدأ يتحك وبدأ يكلم في الشبكة و ا ل م ه ر وبدأ يكلم في الخطوبة ا م ت ى وفجأة لا أخوها دخل ا عليهم في منظر ا و ل مال ا عريس ه ي ش و ف ه ا ب و ه ا قلبه وقع في ر ج ل ي لا يمكن هيجوز ت هوا ي جماعة ا ح ي ا ن ا بيبقى دعية ا غصب ع ن ه في ت ن ت ب ه ه ذ زي العطفة ا ا ن الوقت ي ا ل ا خ و ة دي فقراء وغلابه ومسكين و ا ل و ج ه ا ء المجتمع لو دخلوا هيبقوا قوة د ف ع ع في مسيرة الدعوة جباره فنال ا وقتي لما ا ل و ج ه ا ء دول يدخلوا ا ن ا مش ح ا ي ز بقى في العادات ا الخاصة لبنة ب ن ه م ي ج ي ا خ مسكين يوم قال كلمة خبط كلمة إ ح ا م وش فاهم ا ل ح س ف الاجتماعي بتاع الناس اللي ه الأغنية دي تمش عارف يتعامل مع الطبقة العليا فيبدأ ادعية ل يخاف على الدعوة من ا ل ا خ و ة اللي ا ي ه اللي ما ا ح ت ك ا ب ش طبعا الكلام ده بياقر قلوب ا ل ا خ و ة غلط غلط ا ح ن ا لوقت هن هن هن ا ق ش في نقطة خطيرة جدا, جدا جدا جدا من المخطئ ا ل ن ق ط و د ي م ا ت ن سواش ه ا ب د ا ا ب د ا ا ب د ا من المخطئ هل ابن ا م م خ ت و م يا جماعة كان صح كان صح ا ن النبي ع ل ا ل س ا ي يسيب الدعوة. ا ن ا م ي بكتوم كان صح ا ن يدخل على النبي في الوقت ده ويقوله ل علمني في الوقت اللي شايف النبي عليه الصلاة والسلام في مهمة دعوية خطيرة. يعني د ي ن ق ط ة برضو مهمة عشان ا ل ا خ و ة برضو ما تمشي ق و فردس درها ووو وحطرين على رجل في وش الدعاء والمربين والشيوخ و ي ق و ل لهم حقنا. برضو ه ن ل ت ن ا ش في النقطة دي الوقتين ق ط ة خطيرة جدا وهمة يعني بصراحة نقاط مناجاة بغيت ا الخطورة ف ع ل ا والله يا جماعة قرآن ده كافي إن ا ح ن ا نفهم كل حاجة كافي ا ن ا ح ن ا نغطي جميع مشاكل الصلاح و ا ل ا ص ل ا ح ونفهمه شكل لما جبت سورة مريم امتحانا بالمنظر ده ا أنا كان نفس و ص ل رسالة جبنا مزجات تنزلوك ا ن شاء الله تنزله وخلاص ا ل ت ص ف ي ح ا ن شاء الله ي ز ر ع م ع د ي النتيجة ا ن شاء الله أنا كان نفس ص ل ه ا ل ق إن ا ل ق ر ا ن يا ج م ا ع بيحللنا مشاكل الواقع كله إن الخناقات ا ل ف ك ر ي اللي ما بين ا ل أ خ و على ا ل ف سببها أو سبب جزء ك منا طبعا مسابق ولا سبب جزء كبير منا ه ا ن ا ح ن ا مرجعيتنا مش فاهم القرآن بصورة عميقة بتغطل ن ا مشاكل الواقع فاحنا ع ا ي ز ي ن نفهم كتاب ربنا صح يبقى ا ذ ا اتكلمنا على ا ن يعني آآ ليه النبي عليه الصلاة والسلام عبث في وجه ابنه م ك ت و ب ليه النبي ل ا ن n الوقت ي عليه ل ق ا و م ا ل هو ش و ف ابنه م ك ت و ب يقولوا يا هو دلنا ه ا ل ي ا ه ق و ل و ا يا ا خ ي ويقول لي يا ا خ ي يا ن ه ا ر ا س و د هو ده اللي ا ن ا همشي بقى ا ح ن ا لسنا م س ك ي ن فيد بعض في الشارع و ا ل ا خ و ة ا ل ا ي م ا ن ي ة بيننا والناس تأكل و ش ن ا وتقول ا ل ت هلأ ي زاتوا نفسك وفي ده هو ده ا لا ل ي تدخل ضلر أ ر ق م ه ل ا إيه ا ع د بيصلي قدامي هو ده مش قادر يا تخل ي لا لا لا لا ا ن ا عايز نشيك ا س ا ن ا عايز دين بس ت ر شيك ا ن ا عايز دين واجيه ا ن ا مش عايز واجه تي تهز ت بسبب د خ و ل ي في الدعوة مصيبة كثير جدا من الملتزمين ا ل أ غ ن ي ا ء نفسهم من الملتزمين ا ل أ س ر ي ء نفسهم إنه مش عايز وجهته تهزف المجتمع بسبب التزام فتلاقي بعد عن ا ل ا خ و ة تلاقي ع م د الله على حرف ليه بنعمل في نفس كده عشان وجهته ما تهزش وسط ع ل ي ا ل ق و م طبعا دين زمان نفسيه بشعة يجب أن تها هل قبل الله هذا ا ل ع ذ ر لا ونزل القرآن يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الأدلة على صدق الإسلام لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ي م أنا الوحد لا كتب هذا ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا كلام ما قال هذا على نفسه ا ب د ا عبس وتولى ا ن جاءه ا ل ا ي ه ا ن جاءه ا ل ا ع م ى نكمل معلش يا ا خ و ا ن ي ا س م ا ء الصورة ص و ر ة عبس ص و ر ة ابن ا م مكتوم ص و ر ة ا ل س ف ر ة و ع ل ق ن ا على كل شيء من ا ل ا س م ا ء دي الوقت ي عبس و ق ل ن ا النبي عبس ليه ابن ا م مكتوم و ق ل ن ا ي شوف البطل ده اللي اللي كان في ا ل ا و ل يعني ق د ر ه مش معروف وبعد كده بقى بطل في ا ل ا س ل ا م ق د ا ي ه ا ل س ف ر ة وقلنا قضية السفارة وقضية التربية وقضية ا ل ن د ي ص م ر التربية ا ن ك ل ك م ت ب و ا س ف ر ه س ف ر ا ء للدين من أسماء الصورة صورة ا ل ص ا خ ة فإذا جاءت ا ل ص ا خ ة يبدأ من أسماء الصورة الأعمى. يعني بنقوم ك ت و ب م س ك و ر مرتين في اسم الصور صورة ا ل ع م ى طيب قلنا ترابط الصورة مع ما قبلها خلاص قلناه. قلنا قلنا ال م ن ه ج ي ة في الصورة ا ه قلنا علاقتها بما قبلها علاقة منهجية طيب ا ن ترتيب منهجي دي مراحل لازم نطاحها ما فيش ما فيش ها أخوان طريقة م فيش في ا ل ا ع ب طريقة بعض الإخوة ا ل ت ل ف ز ي ن اللي فكرين ا ن الدعوة ا ن شيخ قوي يطلع على الممبر يقوم أيل درس أ ن ب ل ا يقوم متألف واحد تجيبين يوم المجتمع مقلوب انسوا الطريقة دي الطريقة دي حينما يأذن الله ب ت ح د ث ولكن مش د ي ّ د سنة في ن ص ر ة الدعوات سنة في ن ص ر ة الدعوات ا ن ا ح ن ا هنادو ع واحد واحد هننزل ش ر ي ر ع هنكلم ت في مكان مكان لازم نوضح نفسنا ا ن الدين ما بيجيش ب ا ل س ا ل كده وما ل ا ل ف ر د و س العلبة ا ل ا ش ا ل ف ر د و س ا ل ا ع ل ب ده سخن ا ز ا ي ا خ و ا ن المجتمع يتقلب بدل ت س خ ق ا ه للبطل ا بيضفحو ده ورا كل ا غ ن ي ة شهر مناموش ورا كل فيلم سنة مناموش ورا كل تمثيلية سنة مناموش الناس متامش ا ا ح ن ا عايزين ا ح ن ا كده من غير تعب من ا ي ف ع ش من ا ي ف ع ش طيب من ضمن ا ل م ن ه ج ي في سورة عبس ا ن سورة النزاعات كنا بندعو مين فرعون بندعو فرعون في سورة عبس بندعو مين ب ن ا م ا مكتوم ودم ه عناش ه موليت الدعو ا ن الدعوة مش للشباب اللي ركب ا عربيات بس ا ن الدعوة مش لصاحبك ت اللي لبس أشانة جلد ب س ت م جنيه بس الدعوة مش ل ف ل ا ن ة بنت فلان لا اوا أم ت ق ع و ا في الفخ ده اوا ع و ت ق ص ر و ا الدعوة بتاعكم على طبقة دون طبقة على ا ل ا غ ن ي ا ء دون الفقراء على الشباب دون الكبار اوا ع و ت ق ص ر و ا دعوكم على طبقة دون طبقة يبقى ا ح ن ا بندعو فرعون وبندعو م ن ه م م ك ت و ب بندعو الاثنين و بنعيش مع الاثنين طيب جميل جدا إيه إيه لحد الوقت. طيب ضمن ا ل م ن ه ج ي ة في الصورة بقى برضو ما ترابط الموضوع في الصورة. إن صورة عباس نصين. النص الأولاني من أول ع ب س و تولى انجاء و ا ل ع م ى لحد قول الله. بأيدي سفرة كراما ب ر ه د ا النص والنص الثاني من أول قتل الإنسان وما أ ك ف ر ن م ش ب ن ت ك ل م عن ل م ن و م ا م ك ت و م ه ن ه ده قتل الإنسان أي ل ع ن الإنسان أي يعني تخيل قتل الإنسان دي معناه إيه ولا إده ولا يبقى هنا من أول قتل الإنسان لحد آخر الصورة النص الأولاني بيكلم عن التربية بيوجه النبي عليه الصلاة والسلام للتربيه للاهتمام به ب ا ل إ خ والمقبلة وأنا ق ل ت ل ك خمسين مرة قبل كده إ ن الأخ اللي أقبل عليك و ا ل خ ت اللي أقبلت عليك ي ف ر أ ب ت ك م مش حاجة اسمها ا ن واحد ا ق ل عليك وقالك وصلنا ل ربنا يا عم مش فضيلة كمان عني ا ن ا رجل مشغول في الدعوة ومش فضيل حبيبي مش الكلام ده تبدل له تبدل له على اللي ي و ج ه ه تبدل له على موقع يلقي فيه ص ح ب ة ا ن م ا مسألة ا خ و ا ن ا ا ن اللي ج ا ي ل ن ا ده في ا أ ب ت ن ا خلاص ربنا ي ع ف و ع ن ا ط ب ع ا الكلام ده ب ي ث ب ت ا ن ا ح ن ا يعني مليئين بالزلل وبيثبت ا ن ا ح ن ا يعني وده شيء خ ف ي ر جدا نقطة ا ن ا مضطر نفسيا ا ن ن ا ط ب ق ه ب ر ض في ال في الذكر زمن صورة عبس. تتخيلوا صورة عبس أو ترتيب نزول صورة عبس يا جماعة. معلش مش الزمن ترتيب نزول صورة عبس. ترتيب نزول صورة عبس يا ا خ و ا ن ن ا ترتيب عجيب جدا. تخيلوا كده مهما تتخيلوا الصورة اللي في ترتيب النزول في طبعا في ا ق و ا ل المفسريين اللي في الجدول مابقول الصورة اللي تحط ع ل ي ه اسم ا عبس النبي عليه الصلاة وعسى وربنا عتب ا النبي فيها. و ربنا قال لنا ل ا إنها ت ذ ك ر ة يا الله أبيات كلا ربنا بيقولي ن ب ك ما فيش مراكز قوة في الدعوة ما فيش حد فوق المبادئ في الدعوة ا ل ن ب ا طبعا هو عين المبادئ وهو عين تطبيق الدعوة ولكن الله يعلمنا الله يعلمنا الله يعلمنا نحن نخاف إ ن ا نحن نتعلم الأمانة في الدعوة د ي ت أنا من أعظم الزنوب التي أخاف أ ن خ ل ه ا إلى أ خ ر يوم من الأيام من ع 0 ر ثنين جالي البيت وأنا مش مش عايز أ ب ل ه مشغول مش عايز ا ق ا ب ل ه فضل ق ا ع د قدام البيت حوالي ثلاث ساعات و ا ن ا مش عايز ا ن ز ل عشان ما أ ق ب ل و شو ا ل ل ه يا ا خ و ا ن ي يعني ا ن ا ا ح ي ا ن ا لما ب ج ر ي على ا ل ا خ و ة ذي ا ل ا ي ا م ولما بحاول ا ع ي ش و ا ا ل ا خ و ة ذي ا ل ا ي ا م بيبقى من ا ك ب ر نوايا ا ن ا ن ا كفر عن هذا الزم ولما بابل ق ا ل ا خ د ه ر ل و ق ت ي ممكن ي س ت غ ر ب ا ن ا ب ع م ل م ع ا ك ده ل ي ه يعني عايز ا ح ط عزوف وراسي يا ا م ي يعني ا خ و ا ن ن ا ا ل ا خ مش ا خ و ا ن ن ا ا ح ن ا موظفين عند ربنا مش بمزاجنا. ما ينفعش ا ن ا ح ن ا نفسياتنا هي اللي تقود الدعوة دي العبودية الدعوة ع ب ا د ي الصلاة والصوم ب ا ب ط تصومي ا ل ص ا ة كذا وتفتر ا ل ص ل ا كذا و ا ل ص ل ا ركع الفلانية و ت توضب ي المنظر الفلاني ك ذ ل ك ا ل دعوة عبودية لا نملك ا ن ا ح ن ا نتعامل فيها بنفسياتنا الزمن ا ينزل تخيلوا كنا جماعة سورة عبس سورة عبس ا ي والله أنا ما أمل و ض ي ف سورة عبس نزل بعد سورة ا ي ه عارفين بعد سورة ا ي ه بعد سورة النجم إيه ص و ر ة للنبي عليه ا ل ص م طلع فيها السبع السماوات بعد سورة النجم يعني ده ده ده ا ح د ا ل ا ق و ا ل في تسمين النزول ا ن سورة حبس بعد سورة النجم ينهار ا ب ي ض يعني يعني وع تتغر معمت يعني وعي لو فتح عليك في قيام الليل ت ت تخرجي في الدعوة ا ل ب ا ل م ع البنات وتحس ا ن انت المفروض ا ن ا ن ت تطاعي دي فتنة فتنة ا ن ا ش ف ت ه ا في البعض من حاله في العبادة بيظن ا ن المفروض ا ن كل ا ل ا خ و ة في البلد بتاعته تسمع كلامه و تمشي و ر ا ه مثلا يعني هو تتغار يعني ممكن تقع في أي لحظة يعني النموذج المرعب بتاع صورة ا ل ح ج ر ا ت اللي في ا ل ا و ل ه ا كاد الخيران ا ن يهلكا كاد ا ب و بكر وعمر ا ن يهلكا لما علصتهم و ا و ق د ا م ا ي ن ا ا سلام. عن طر طر نفع عمله. ص لا. ى ل ل ه عليه و سلم يموت و ا ل اتنين دول هيبقوا خلفاء في ا ل ا ر ض يعني يا جاعة لنهيأ ل ا محتاجين ت ر ب ى يعني قبل ان موت النبي بشهور ك ا ن ا ب و ب ك ر و عمره تحبط ا عملهم. ا ب و ب ك ر و ع م ر كانوا محتاجين ل س ه يتربم وتستكمل و ا تربيتهم. ما يا أخوانا انا فيش حد ف و ق التربية. لو طلعت على المنبر بكرة وخلكي و خليفة المسلمين. انت طالبة تتربي. لو ا ن ت بكرة طلعوك المريخ وخلوك خلفة ي المجموعة الشمسية ا ن ت هتفضل طالب مدى الحياة ا ح ن ا ه نفضل نتربى مدى الحياة يجب ا ن ندرك هذا الكلام بكل عمق هنفضل نتربى مدى الحياة خلاص يا ا خ و ا ن ي الله يبقى ا ذ ا آآآ م ع ل ش انا ا س ف خلاص يا ا خ و ا ن ي في الله يبقى ا ذ ا صورة ع ب س نزل ث ل ترتيب النزول بتاعها إن باتركض مهما فتح لك في القيادة أي في العبادة ا س ف في العبادة ا و مهما فتح لك في القيادة ا و مهما فتح لك في ا ي صار من النصور ا و عو تتغرد نفسك في لحظة ا ل ت ر ا ب ط الداخلي بتاع الصورة بقى و ب ا ق ي المعلومات هنكمله المرة الجاية ب ث ل ه س ب ح ا ن ه ت على ا ل ا ن ا ح ن ا كده طولنا المرة دي. بإذن الله ي ع ن ي سورة عباس م ع ل ش يا جماعة بقى لنا إيه بتلمس جرح جرح من الجروح السلفية العميقة جرح من جروح اللي ا ح ن ا أ خ ط ا ن ا فيها السنين اللي فاتت وده فعلت ثمنها من دم قلبنا وده فعلت ثمنا نصرف للناس على م ن خ ن ق د ق ا ي ق ونبدأ درس العظيمة فن الدعوة سبحانك اللهم وبحمدك شردوا ا ل ل ا ل ا ا ن ت ا س ت ف ر ك